فَرِنَا عَلَيْكُمْ اللَّيْتَةُ وَالدَّمُ وَنَحْمُلُ الْخِنْزِيرَ وَمَاؤُهُ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَرِقُ وَالْمُنْخَنِقَةُ, والمنخنقة وَالْمَوْقُولَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ هَذِهِ النَّصِيحَةُ وَمَا أَكَلْتُمْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النطب وأن ذلكم فسقوا اليوم يأت الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أتملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اختر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم كماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوائح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب